الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الاشتغال قال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر ونصبه بإذماري ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده باب الاستغال هذا شروع منه في أبواب تتعلق بجملة الفعلية وأول هذه الأبواب في القطر هو باب الاشتغال يقول المصنف باب الاشتغال الاشتغال افتعال من من الشغل افتعال من الشغل ومعناه أن يشتغل العامل بضمير اسم أبله فنحو زيدا ضربته فالفعل ضرب اشتغل بنصب الضمير العائد على زيد الواقعي قبل الفعل الان نقول ضرب ضرب عمرو عمر زيدا ضرب عمرو زيدا ويجوز ان نقول ضرب زيدا عمرو انا جاهز تقدم الفاعل على آه, تقدم المفعول على على الفاعل ويجوز ان يتقدم المفعول على الفعل نقول زيدا ضرب من عمرو زيدا مفعول به مقدم منصوب ونصب الفتح الظاهره على اخره ضرب فعل ماض مبني على الفتح زي عمرو فاعل مرفوع رفعه الضمه على اخره واضح الان الان لو قلنا لو قلنا لاحظوا هنا زيدا ضرب عمرو الفاعل هو عمرو وضرب الفعل وزيد مفعول به هذا الذي انتهينا اليه الان زيد من نصبه ضرب فنقول مفعول به مقدم وضرب يتعدى الى مفعول او الى مفعولين ضرب يحتاج الى مفعول او الى مفعولين يحتاج الى مفعول واحد ضرب زيد عمرو انت او ضرب عمرو زيد يحتاج الى مفعول واحد ليس ك مثلا اطعم اطعم يتعدى إلى مفعوله اطعم عمر زيدا خبزا هذا يتعدى إلى مفعولين أما فعل ضربه يتعدى إلى مفعول واحد هنا لو هذا الفعل ضرب اكتفى بمفعوله أو نصب ضميرا نقول زيدا ضربه هو عمر الهاء هذه ماذا نعربها؟ وامر متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به الان هذا الفعل ضرب استوفى مفعوله او لا الجواب نعم يعني نصب المفعول به استوفاه واضح وعمر هو الفاعل الان زيد من نصبه إذن هذا زيد عامله في المثال هنا زيدا ضرب عمرو العامل في زيد من بالنصب هو الفعل ضرب لكن هنا في المثال هذا زيدا ضربه عمر هنا الفعل ضربه اشتغل بالضمير نسب الضمير اشتغل بالضمير عن زيد لأنه الأولى أن ينصب ما أمامه أو ينصب ما قبله أن ينصب ما أمامه واضح كأنه قد يقول قائل لماذا لا نقول زيدا هو المفعول به منصوب وهذا اشتغل أشتغل عنه الجواب أن هذا جاء بعد الفعل فهو الأولى بالفعل بالعمل فنقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح هذا متصرف من اعض في محل نصب مفعول به عمرو فاعل طيب زيد كيف أنه نعربه هو هذا يسمى الاشتغال ما معنى الاشتغال ان العامل وهو الفعل مثلا هنا ضرب اشتغل بالعمل في الضمير العائد على الاسم الواقع قبل الفعل إذا الزيد هو اسم واقع قبل؟, قبل الفعل وهذا الفعل اشتغل ب... بنصف الضمير واضح؟ فهذا هو الذي نبحث فيه في هذا الباب باب الاشتغال يعني كيف أو ما حكم الاسم الواقع قبل العامل قبل الفعل وهذا الفعل اشتغل بضمير يعود على هذا الاسم واضح؟ هذا الذي سنتعلمه في هذا في هذا الباب كيف نعربه اي يكون مرفوعا اي يكون منصوبا ما حكم هذا الرفع وما حكم هذا هذا هذا النص إذا نعرف أول ما معنى اشتغال إذا الاشتغال هو افتعال من الشغل وهو أن يعمل الفعل في ضمير يعود على اسم واقع قبل الفعل وهو أن يعمل الفعل أو يشتغل الفعل بضمير هذا الضمير يرجع يعود الى اسم هذا الاسم واقع قبل قبل الفعل واضح طيب ماذا قال الناظم نعم يجوز في نحو لاحظوا جيدا زيدا ضربته زيدا ضربته ضربته أخاه مررت به كله هنا زيدا زيدا زيدا زيدا ضربته زيدا ضربت اخاه وزيدا مررت به زيدا ضربته هذا مثل الاول المثال الثالث زيدا ضربت اخاه والمثال الثالث زيدا مررت به ماذا يجوز رفع زيد في الابتداءه وكنته بعد الخبر ام والله سبحانه لارى ضربت واهنت وتجاوزت واجبة الحذف فلا مواضع فلا موضع تنطبق طيب هذا ماذا كان المصنف الى هنا ساشرح ما ما قاله المصنف رحمه الله الآن يقال يجوز في زيد النصب والرفع واضح. الرفع والنصب قال يجوز في زيد الرفع على أن نقول زيد ضربته زيد ضربت أخاه وزيد مررت به كلها يجوز فيها الرفع والنصب اما الرفع فعل انه مبتدا نقول زيدا زيد بالرفع وبدأ بالرفع زيد ضربته فنقول زيد مبتدا مرفوع رفع الضم الظهر على اخره ضرب فعل ماضي مبني على السكون والتع ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به والجملة الفعليه خبر عن المبتدا زيد زيد ضربت أخاه زيد المبتدا مرفوع رفع الضمه الظاهر على آخره ضرب فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أخاه أخاه مفعول به منصوب ونصبه الألف لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة الفعلية ضربت أخاه في محل رفع خبر لزيد زيد مبتدأ مرفوع رفعه الضم الظهر على آخره مرر فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الباء حرف جر الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر, جر بحرف الجر الباء والجملة الفعلية مررت به في محل رفع خبر لزيد هذا الإعراب على أن زيد مرفوع في نحو زيد ضربته زيد ضربت أخاه زيد مررت به هذا الوجه الأول قال المصنف يجوز في نحو زيد ضربته وضربت أخاه ومررت به الرفع على الابتداء والجملة بعده خبر هكذا قال والجملة بعده خبر على الوجه الذي فصلته قال ويجوز النصب في زيت فنقول زيدا ضربته وزيدا ضربت أخاه وزيدا مررت به نبدأ بمثال الأول في نحو زيدا ضربته بالنصب زيدا ضربته قال يجوز نصبه بفعل محذوف يجوز ماذا قال بالضبط فعل نعم باضمار ضربته في المثال الأول زيدا ضربت أخاه نقول زيدا مفعول به منصوب بفعل محذوف هذا معنى الاضمار مقدر بفعل محذوف يفسره الذي بعده لأن هنا من المضروب في هذا المثال زيدا ضربته من المضروب زيدا لهذا نقدر الفعل المحذوف ماذا ضربته كانك قلت ضربت زيدا ضربته لماذا لأن اولا زيدا هنا منصوب على هذا الوجه على وجه النصب هذا زيد منصوب وضربه هو الفعل لكن هذا الفعل اشتغل بالهاء اشتغل بنصبي بنصب الضمير وهو لا يتعدى الى مفعولين فاستوفى الفعل مفعوله وهذا مفعول به منصوب لهذا منصوب وقع عليه فعل فلا بد له من من فعل لا يمكن ان يكون هذا الفعل هو هذا الحاضر المذكور لماذا لانه سوف مفعوله فماذا نفعل نقدر له فعل هذا الفعل حينما نقدره لا بد ان يكون مفسرا بهذا ننظر في المعنى الضرب وقع على من على زيد فنقول بفعل محذوف تقديره ضربتك واضح. Huit المثال الأول زيدا ضربته زيدا مفعول به منصوب. ونصبه الفتحة الظاهرة لكن أين الفعل الذي نصبه الجواب الفعل الذي نصبه مقدر ليس مذكورا لماذا لأن الفعل المذكور قد استوفى مفعوله ولا يمكن أن ينصب هذا الفعل مفعولي الأول من قبل والثاني من بعد لا يمكن لأنه يحتاج إلى مفعول واحد وقد استوفاه حضر وجد فنقدره هنا فعلا فقط ليتم الإعراب فنقول هذا المفعول زيدا مفعول به لفعل محذوف هذا الفعل المحذوف نقدره على حسب المعنى فهو المظروف نقدر الفعل ضرب نقول ضربا ضربت زيدا ضربت نفهم الآن الآن في المثال الثاني زيدا ضربت أخاه على الرفع ذكرنا أنه مبتدا جملة بعدها خبر لكن على النص نقول زيدا مفعول به لفعل محذوف لكن هذا الفعل محذوف يفسره الذي بعده نظف المعنى أولا ضربت أخاه من المضروب زيد أو أخاه المضروب هو أخو زيد إذن لو قدرنا الفعل الضرب هنا فنقول بفعل محذوب تقديره ضربة هل هنا وافقنا المعنى زيد ليس مضروبا فلا يصح أن نقدر فعل هنا الضربة نقول بمفعول به لفعل محذوب تقديره ضربته لا لأن الضرب الحقيقة واقع على من على أخي زيد وبالتالي لا يصح أن نقدر فعل ضربة ماذا نقدر إذا ضرب إذا ضرب, إذا ضرب إذا ضرب أخو زيد ماذا يحصل لزيد إهانة يحصل لي زيد فنقدر الفعل اهانه هنا أو ما يناسب المعنى فنقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره اهنت لماذا اهنت وليس ضربت لأن الضرب لم يقع على زيد فلو قدرت الضرب لخالفت لخالفت المعنى فاقدر فعلا يناسب معنى الجملة الفعل المناسب هو الإهانة لأن إذا ضرب أخوك فانك ستهان أمامك فنقول أهنت زيدا ضربت أخاه لماذا لأنه لا بد من تقدير فعله هذا الفعل حينما نقدره ننظر في معنى الكلام الضرب وقع على أخي زيد فلا يمكن أن نقدر فعل الضرب على زيد هو لم يضرب فنقول زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف يفصل الذي بعده تقديره أهنت زيدا ضربت أخاه ماضح الآن مثال الثالث زيدا مررت به زيدا مررت به زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف هذا الفعل نفسره من خلال ماذا نظر في الكلام لو, فس... لو قدرنا الفعل مرة هنا هل يصح ان نقول مررت زيدا لا يصح ان نقول مررت زيدا لماذا لأن الفعل مرة لا يتعدى إلى المفعول بنفسه يتعدى بحرف بحرف جر وزيد لو كان مجرور هنا او لو قلت بزيد مررت به ربما لكن هنا هنا زيد منصوب يحتاج الى فعل ناصب يتعدى من فعل الذي يتعدى الى مفعول يوافق المعنى المصنف ذكر فعل جاوزت جاوزت زيدا مررت به لانك لو مررت بزيد فانك ستجاوزه فقدر هنا فعل فعل مجاوزة فقال زيد مفعول به منصوب لفعل محووف يفسره الذي بعده تقديره جاوزت لماذا نقدر مرة لأن الفعل مرة لا يتعدى إلى المفعول بنفسه يحتاج إلى حرف الجر واضحها إذا مررت زيدا مررت به هذا مجبل ما ذكر المصنف الآن قال والجملة بعده ليس لها محل من الإعراب على تقدير ماذا؟ على تقدير النصب زيدا ضربته زيدا ضربت أخاه زيدا مرت به مفعول به مفعول به مفعول به في الأول تقديره ضربته في الثاني تقديره أهنته في الثالث تقديره جاوزت لكن الجملة بعده ما محلها ليس لها محل من الإعراب لماذا؟ لأنها مفسرة للجملة قبلها هذا مفعول به إذن يحتاج إلى فعل. والفعل the truth must هذه equal هذه notion هذه the وبعدها this فهنا جملتان فعليتان interpretation زيدا later, زيدا morally The proof must be influenced by the strip If this is related, this of the draft It's either way she's Tehran-a- Snapchat What should المفعول به هو ما وقع عليه فعل فعل مرور الآن وقع على شيء او لا مررت بزيد وقع على زيد لكن هذا ماذا نقول نقول الجار والمجرور متعلقان بالفعل مرر حين يقول البحر ظلم والهاء اسم مجرور افامر الى اخره نقول والجار متعلقا بالفعل مرر اي ان الفعل مرر وقع على هذا على هذا جار ومجرور كانه مفعول كانه مفعول به ففعل مرر وقع على زيد لكن في الصناعة اللفظية مرة لا يتعدى إلى زيت بنفسه لا بد من حرف الجر وهنا هو عندنا منصوب هنا وبالتالي لا يمكن أن نقدر مرة نقدر ماذا جاوزته والله عالم والجملة هنا لا محل معراب لا محل معراب لا محل لها منها الإعراب إذن في المجمل أن الاسم المشتغل عنه الاسم المشتغل عنه له وجهان من الاعراب اما الرفع وإما النصب اما الرفع وإما النصب الرفع على تقدير الجملة بعده الخبر هو امتدى الجملة بعده خبر والنصب بتقدير فعل محذوف يفسر ويقدر ماذا؟ من خلال النظر في المعنى يعني دون أن يكون هناك مانع معنوي أو مانع لفظي وهذه المساله ذكرها ابن هشام في كتابه مغني اللبي نعم بعده ماذا؟ زيد دول في زيداً في, في زيد وليس كل شيء في زبر دولي دولي دولي دولي. نعم الان بعد أن عرفنا معنى الاستغلال والحكم العام للاسم الواقع قبل الفعل المشتغل بالضمير لهذا الاسم ذكر اعلم ذكر احكام المشتغل عنه احكام الاسم المشتغل عنه اعلم ان الاسم المشتغل عنه له خمسة احكام له خمسة احكام هذه الاحكام الخمسة ترجع الى حكمين عامين الرفع والنصب لكن من حيث التفصيل هي خمسة الحكم الاول وجوب النصب الحكم الثاني وجوب الرفع الحكم الثالث جواز الوجهين على السواء الحكم الرابع جواز الوجهين مع ترجيح النصب الحكم الخامس جواز الوجهين مع ترجيح الرفع هذه خمسه احكام وجوب الرفع وجوب النصب جواز الوجهين مع ترجيح النصب جواز الوجهين مع ترجيح الرفع وجواز الوجهين على على السواء شرع المصنف في ذكر كل حكم على خداء وبيان أحكام أحكامها أو مواضعه قال الحكم الأول قال ويترجح نعم ويترجح النصب في, في نحو زيدا اضربه للطلب يترجح النصب في نحو زيدا اضربه اضربه هنا يترجح النصب يجوز الوجه ويترجح النصب يعني يجوز ان تقول زيد اضربه وزيدا زيدا اضربه طيب لو قلت لكم هنا زيدا اضرب هل هذا صحيح نعم صحيح هل هذه المساله في باب الاشتغال ليست في باب الاشتغال لماذا لان هذا الفعل لم يشتغل لم يشتغل بظلم فلا بد من ذكر الظالم زيدا اضربه نقول اضرب هذا فعل امر يدل على الطلب يدل على الطلب اذا قلنا زيد بالرفع اضربه ماذا يكون هذا مبتدا مرفوع and فعل a مبني على السكون والفعل مستتر the sin and the reality به ضمير متصل مبني على الضم في محل the world خبر الخبر تعرفون الخبر ما الخبر ما يحتمل the والكذب جاء زيد world and the question is the truth the truth, you know the ذهب عمر أنت صادق أم كاذب زيد صادق أنت صادق أم كاذب إذا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب الطلب لو قلت لزيد قم هل يقول لك أنت صادق أم كاذب لا يقول لك أنت صادق أم كاذب لو قلت له لا تذهب هل يقول لك أنت صادق أم كاذب لا يقول لك هذا لو قلت له يا زيد أقول لك أنت صادق أم كاذب لا يقول لك هذا لأن هذا هذه الأمور من الطلب واضح الآن إذن الأمر والطلب يعني الأمر والدعاء والنهي لا تحتمل الصدق والكذب والخبر في الاصل يحتمل الصدق والكذب لهذا لو رفع زيد في زيد اضربه لو رفع وقلنا زيد اضربه لا ضعف الأمر لماذا لاننا لان هذا الامر سيدعونا نخبر بماذا بخبر لا يحتمل الصدق والكذب الكذب فلا يوافق التعريف لهذا هنا ترجح النصب لهذا هنا النصب زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره الذي بعده اضرب زيدا اضربه اضرب زيدا اضربه هنا اذا قلنا بالنصب لا يجعل نخبر عن عن المبتدا بجمله طلبيه هذا يجعلنا نخبر عن المبتدا بجملة طلبيه فيترجح ماذا يترجح النصب أما لو رفعنا زيد هنا زيد اضربه فهذا يجعلنا نخبر عن المبتدا بجملة الله بجمله طلبيه والجمله الطلبية لا تحتمل الصدق ولا الكذب فنكون ماذا قد خالفنا الاصل الذي هو أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب والمبتدا يحتاج الى يحتاج الى خبر لهذا قالوا هنا يجوز الوجه لكن الراجح ماذا؟ الراجح هو النصب. لماذا يجوز الوجهاء؟ لأنه سمع كثير من كلام العرب فيه الإخبار عن المبتدا بجملة طلبيه. سمع كثيرا عن العرب فيه الإخبار عن المبتدا بجملة طلبيه. والسارق والسارقة فجلدوا اه والزانية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد هنا الى غير من ذلك هذا هذان المثالان يعني فيهما كلام بسبب الفاء فجلدوا فاقطعوا الفاء هذه فيها إشكال واضح لكن هناك كلام كثير عن العرب ماذا فيه الاخبار عن المبتدا بجمله بجمله طلبيه لهذا أجاز الوجهين لكن مقتضى القياس ماذا هو الرفع هو النصب هو النصب حتى لا نخبر عن المبتدا بجملة طلبية ولهذا قال يجوز في نحو زيدا اضربه الرفع والنصب أرجح لي للطلب بسبب ماذا؟ بسبب الطلب لماذا للطلب؟ أي حتى لا نخبر عن المبتدا بجملة طلبيه لوجود الطلب في الخبر ماذا؟ اقتضى النصب أن أرجح اقتضى ترجيح ماذا؟ ترجح النصب واضح المسألة طيب ثم قال ونحو السارق متأول نعم. قد يقول قائل قد يقول قائل لقد ثبت في القرآن الاخبار عن المفتدأ بجملة طلبية والدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة فاقطعوا. قالوا هذا متأول. هذا متأول. هنا لابد من الرجوع إلى مسألة أصولية. أول أجمع القراء على الرفع في السارق والسارق. اجمعوا على الرفع. قراء متوال العشر متوالات. والسارق والسارقة, والسارقة, والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا لابد في غير Quran نقول يجوز that لكن في is لا يجوز face. نقول in the Quran لا يجوز that the face is not the face. We say that the face is not the face. This is what we say. This is a question of the truth. But if we talk about this question, then the question is the answer. كل القراء قرأوها بالرفع فكيف أنت أيها النحوي ترجح ماذا ترجح النصب واضح الآن ولهذا تأول كثير من النحات هذه الآية تأول كثير من هذه النحات هذه الآية بقولهم مما يتلى عليكم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم فيكون هنا ماذا هذا استئناف ويكون الخبر هو المحذوف مما يتلى عليكم هو الجار مجرور مما يتلى عليكم والسارق والسارقه فقط اعيديههما مما يتلع عليكم هو يكون هذا الخبر لكن التاويل يعني التاويل في اذا خالفت النصوص ما اصل من القواعد يمكن تاويل النصوص وتخرجها على ما يوافق القواعد النحوية وهذا ليس عيبا لتكون القواعد مطارده موافقه بعضها أو بعضها ل لبعض وهذه مسألة يعني ليس لا يمكن أن تشرح في في بضع دقائق لابد ان تؤصل وان تؤسس في علم اصول النحو اذا تم نعم فما قال نعم في نحو والانعام خلقها هذا مثال اخر لترجيح هذا is another لترجيح ماذا؟ لترجيح النصب. result? متى get النصب؟ نقول يجوز الوجهان هذه we يجوز الوجهان result? Let's الرفع والنصب والنصب the في This is في stage. Which one is the لذاك الأمر كيف, ن... كيف نسوغه كقاعدة؟ أ... أن... أن يقع بعد الاسم المشتغل عنه أو المشغول عنه؟ أقدر لا, لا, لا. المشغول عنه جملة طالبية إذا أردت أن تصدر تقول لان الأصل في الأخبار أو قل الخبر في الخبر لا يكون ان لا يكون جملة طالبية إبارة الزيادة لأنها لا تحتمل الصدق والكذب لا تحتمل الصدق والكذب واضح ثاني الذي يعتمد على حفظه سينسى بعد خروجه الذي يعتمد على في الشرح على حفظه سينساه بعد خروجه امسح نعم هذا الموضع الاول الموضع الثاني عامل هذه المواضع لا لا زلنا في وجوز وجهه ما ترجح النصر ذكر المصلي ثلاث مواضع امه الموضع الاول هو هذا الموضع الثاني في ترجح النصر ها؟ التناسب اشرحوه ثم نكتب الله قال و خلقها وفي نحو الانعام خلقها لكم فيها الان نساله النحل والأنعام هذا حرف عطف الانعام مفعول به منصوب هذا بقراءه النص ونظل القراء كلهم على على النصب والانعام خالق فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر جواز تقديره هو يرجع لله سبحانه وتعالى الهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به بمحل نصف مفعول به الآن هذا الفعل لو قال الله عز وجل أنعام لكم نقول أنعام فعل به مقدم ولا يكون باب الاشتغال لكن هنا الفعل خلق يتعدى من فعل واحد فقط واستوفى مفعوله أولها الآن الأنعام لابد لها من فعل وهذا الفعل لا يمكن أن يكون هذا خلقه هنا المتقدم لماذا؟ لانه استوفى مفعوله فنقدم له هنا فعل فنقول ان انعام مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره الذي بعده والتقدير وخلق الانعام خلقها لكم لكن لماذا الترجيح النصب هنا الجواب لان قبل هذه الايه قوله تعالى خلق الانسان من نقطه فاذا هو خصيم مبين ثم قال والانعام خلقها فترجح النصب هنا ليكون العطف من باب عطف جمله فعليه على جمله فعليه ماذا قال قبل هذا؟ قال خلق الإنسان من نطفته فإذا خصم به ثم قال والأنعام خلقها حتى يكون لأن لو هنا الرفع. ما معنى هذا؟ مبتدى والجملة خبر والجملة خبر لكن الوو هذه حرف عطف تعطف جملة على جملة والجملة قبلها فعلية فيكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية وهذا فيه شيء من التخالف الاصل نعطف الاسميه على الاسميه والفعليه على الفعليه فنقول هنا من باب التناسب توافق العطف هنا الجمله الفعليه على الجمله الفعليه ماذا نفعل هنا ننصب لماذا لاننا اذا نصبنا قدرنا فعل هنا وهذه يصير ماذا يصير جمله فعليه فتكون معطوفه على جملة على جمله فعلية قبلها فيحصل ماذا يحصل التناسب في العطف ولهذا قال وفي نحو والأنعام خلقها للتناسب اي لتناسب العطف جمله فعليه على جمله فعليه مفهوم الان هذا واضح التن... الان هنا طيب اذا فهنا للتناسب فيجوز الوجهان هنا طبعا هنا في غير القران يجوز الوجهان لكن لو هذه جمله لم تكن قبلها حرف عطف ماذا نقول فيها يجوز فيها الوجهان يجوز فيها رجها، لكن لا نرجع النص. لماذا؟ لأن لا يوجد عطف قبلها. بل هنا ماذا نرجع؟ نرجع الرفع كما سيأتي بعد قلي. لأنه الأصل ليس لأنه إنه الأصل. فنقول هنا والأنعاما منصوبة الرص النصب أرجح لماذا؟ حتى يكون من باب عطف جملة الفعلية على جملتي الفعلية هذا هو معنى معنى التناص أو مقتضى التناص عند المصنف رحمه الله. كيف نن نفسر يعني كيف نسوق العبارة هنا ل للقاعدة نوضع الثاني ها ها أن يكون الاسم المسؤول عنه عنه مسبوقا بعاطف أم مسبوق بجملة فعليه كما مثل المصنف رحمه الله <تصفيق> ثم قال فازن في جزء مجهنة مع ترجح النصب ا بشرا ا منا واحدا نتبعه و مثل وما زيدا رايته, <تصفيق> وما زيدنا رأيته. أبشارا هناك ذلك يجوز الوجهان مع ترجيح مع ترجيح النص. لاحظ ماذا دخل على الاسم مشهور استيفاء وهنا نفي. ماذا قال المصنف؟ هو في نحو أبشارا من الواحد أن تبعه وأزيد وما زيد رأيته لغلبة الفعل. ما معنى غلبة الفعل هنا؟ عندنا هنا دخل على الاسم مشهور دخل عليه أولا الاستيفاء وفي الثاني دخل عليه النفي. النفي والاستفهام يدخلان على الاسماء ويدخلان على الافعال تقول زيد قائم وتقول اقام زيد فالاستفهام يدخل على الاسم ويدخل على الفعل كذلك النفي يدخل على الاسم ويدخل على الفعل تقول ما قام زيد وما زيد قائما او قائم في الوجه اذا النفي والاستفهام هما يدخلان على الافعال ويدخلان على على الاسماء لكن الأصل فيهما الدخول على الأسماء أو على الأفعال أو لا نقول الأصل تدخل تكون لهما للأفعال أو للأسماء للأفعال لماذا؟ لأن الاستفهام والنفي يتسلط على الفعل لا يتسلط على الاسم في الأصل زيد هذا زيد ذات اسم وعندنا أوصاف هذه الأوصاف تتمثل في ماذا؟ في الأفعال نقول زيد قام قام الآن الآن زيد متصف بالقيام أليس كذلك زيدا موصوف بالقيام دعونا من المصطلحات النحوية نحن الآن نتكلم بشك بمعنى لغوي عام. زيد قائم آه قام زيد زيد بماذا متصف الآن بالقيام مات زيد بالموت مرض زيد بالمرض كتب زيد بالكتابة اذا لو أردت أن تسأل عن زيد هل تسأل عن زيد كذات أو عن أوصاف تتعلق بزيد الجواب أنك ستسأل عن أوصاف تتعلق بزيد فتقول هل مرض زيد هل جاء زيد هل كتب زيد هل تزوج زيد هل طلق زيد هل صلى زيد إلى غير ذلك كلها متصلة على الافعال لكن لا تقول هل زيد هل يمكن هذا لا. إذن الاستفهام يتسلط على على الأوصاف التي يمثلها الأفعال وتقول ما قام زيد ما كتب زيد ما شرب زيد ما نهض زيد إلى خير ذلك فتنفي عنه الأوصاف لا تنفي الذات واضح الأن إذن فالاستفام والنفي يتسلطان على الأوصاف الأوصاف التي تمثلها من يمثلها تمثله الأفعال إذن غلب دخول الاستفهام ودخول النفي على الأوصاف أي على الأفعال ولهذا نحن الآن عندنا استفهام وعندنا ماذا؟ وعندنا نفي وعندنا اسم يجوز فيه الوجهان الرفع على أنه جملة نسمية والنصب على أنه جملة فعلية وأنت مخيم الآن تقول في رأيك ماذا ترجعك؟ ولأنه ما الأكثر والأغلب الأغلب أن بعد الهمزة يأتي فعل والأغلب أن بعد ما النافيه يأتي فعل هذا الأغلب فأنت تكون مع الأغلب أو مع الأقل تكون مع الأغلب فترجح النصب وترجحون النصب ولهذا قال ون وفي نحو أبشرا منا واحدا نتبعه للغلب أو لغلبة الفعل أي لغلبة دخول الاستفام ودخول النفي على الأفعال مراضح هذا مراض المصنف رحمه الله فنقول بشرا يجوز فيه الوجهان طبعا في غير القرآن أبشرا يجوز بين وجه في غير القرآن الوجه الأول الرفع نقول بشر مبتدا مرفوع رفعه الظم الظهر على آخره واضح والجملة بعده خبر إذن هذه طبعا هذه متعلقة بأوصاف بشر هنا بالنصب نقول بشرا مفعول به لفعل محذوف يفسره الذي بعده كأنه قال أنا اتبع بشرا نتبعه انا اتبع بشرا منا واحدا تبعه طبعا هذا متعلق بصفه بشرا متعلق بصفه نحذوفه وواحدا كذلك صفه ثانيه لبشر بشرا واحدا منا نتبعه واضح لا؟ مساله واضحه اذن في, في الاعراب بشرا مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره الذي بعده نتبع فنقول انا اتبع بشرا منا واحدا نتبعه والرفع هذا مبتدا والجمله هذه نتبع ماذا خبر لكن نرجح النصب لوجود الاستفهام والاستفهام يغلب دخوله على على الافعال هذا معنى الكلام هنا نقول ما نافيه زيدا مفعول به منصوب بفعل محذوف يفسره الذي بعده فنقول ما رايت زيدا رايته أو على الرفع نقول ما زيد رايته جمله هذا مبتدا وهذه جمله ماذا خبر What ماذا خبر The news. لماذا لوجود النفي والنفي يغلب دخوله على على And ولهذا قال will وفي into هذا يترجح of لماذا ل And الفعل is هذا the body نعم in عندنا body. Why? يترجح فيها reality of the في This زيد نضربه last الثاني في If والأنعام خلقها والموضع الثالث في هذا في هذين المثالين هذا كيف نفسر الان ان يقع لا نقول اداه لا نقول اداه اذا دخل على الاسم ما يغلب دخوله على الافعال اذا دخل على الاسم ما ثالث اذا دخل على الاسم ما يغلب دخوله على الافعال كالاستفهام والنفي في الاستفهام والنفي ثم قال ويجب في ويجب اذا ذكر جواز الوجهين مع ترجيح النص And he said, وَيَجِبُ النَّصْبُ وَيَجِبُ النَّصْبُ So, we say, يَجِبُ نَصْبُ الْإِسْمِ الْمَشْغُولِ عَنْهُ فِي مَا يَلِي يَجِبُ نَصْبُ الْإِسْمِ الْمَشْغُولِ عَنْهُ فِي مَا يَلِي What? وَيَجِبُ زَيْدًا لَقَلْتَهُ فَأَحْمِنْهُ وَهَمْتَ زيدا لقيته فاكرمه الاكرم يكون بالاطعام او بالضرب فاكرمه ان زيدا لقيته ان هذه إن احذر منها لان الفرص تشتبه مع انا معك ولهذا كثير من الناس مما ان يحاول ان يعرب بقول ان وهذه من اخوات ان نعم اذا رايتوا الشده كيف توضع لهذا لا يجوز تهون بالشده كيف خطا الاملاء هذا الوجوب اصطناعي لا هذا عدم يجوز اصطناعي لا يجوز تخلف الشده في الرسم لابد من الكتابه دي اللي ما ادري لنا الشده في الحقيقه ماذا حرف فعند كتابتها اقرر بالحرف والكلمه يدخل منها حرف It may not change the meaning, but it changes the meaning. So in the book, there is no need to read the book of the Hamza. But if you say, if you say, it means that it is not an منصوب So what does it look like? What does it look like? Why ان زيدا لقيته واضح قد يشتبه تبين اذا هذه ان الشرطيه والشرطيه لا تدخل الا على الافعال الشرطيه لا تدخل الا على الافعال لهذا اوجب النصب هنا فلا بد من وجود فعل هنا بعد ان لان ان في الاصل لا تدخل على على الاسماء فالشرط يتسلط على من؟ فقد ان جاء زيد لاكرمته الشرط على من على زيد او على وصف زيد بالمجيء هل على وصف زيد بالمجيء فيتعين هنا كونه الفعل بعد بعد ان وقبل الاسم المشغول عليه لماذا الشرط لا يتصلط على الاسماء اتصل على من على الافعال فالشرط معلق بوصف زيد بوصف من اوصاف زيد فيجب ان يكون هو لماذا فعل هذا الفعل يفسر وذي بعد إن زيدا لقيته والتقدير إلا قيته زيدا لقيته لماذا اضطرنا للتقدير هنا نقول زيدا هذا اسم منصوب مفعول به قد يقول قائل هذا فعله نقول له هذا الفعل قد ما صاب مفعوله وانتهى الأمر فلا يمكن له أن يصب مفعولا قبله والفعل عندنا منصوب فلا بد من تقدير ماذا فعل فنقدر فعل فنقول مفعول به لفعل محذوف تقديره نقيل ان لقيت قد يقول القائل لماذا تقدر الفعل نقول لانه قد ثبت حذف الافعال يعني هناك امثله كثيره فيها الفعل محذوف فيها الفعل ماذا فيها المحذوف تقول من جاء تقول زيد والتقدير جاء زيد فالحذف ثاني تحذف الافعال فلقي فعل امر فعل ماضي مبني على السكون والتاء مبنيه على الفتح في محر الفاعل والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب الفاء إن فأكرم إن فأكرم رابط الجو الشرط واقع في جو الشرط إلى آخره أكرم في الأقمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقدره أنت والهاء مفعول به واضح الآن مفعول اذا هذا اعرابه هذا هنا يجب ماذا يجب النص لا يجوز ان نقول ان زيد ان زيد لقيته لا يجوز ان الرفع لماذا لا يجوز الرفع ها لماذا لا يجوز الرفع ها لكن لماذا لا يجوز الرفع طيب في قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره تشبيه هذا ها لماذا هنا يجوز الرفع وهنا لا يجوز الرفع لان الفعل لاقي يتعدى إلى مفعوله وقد استوفى فاعله ومفعوله اما هنا احد فيا ماذا مرفوع مرفوعه لكن مع رفعها لا يجوز ان نقول انها مبتدا انما بدنا نقول لا بد ان نقدر لها فعل قبلها واضح هنا استجارك واضح نقول احد فاعل لفعل محذوف يفسره الذي بعده والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فعجه قد يقول القائل لماذا يكون هذا الفاعل هو لي استجارك قد قررنا من قبله تبعا لنحويين أن الفاعل لا يتقدم على على فعل لو جاز أن يتقدم فعل على فعل لقلنا هذا فاعل مؤخر وانتهى الاشكال إشكال لكن قد قرر واصل أن الفاعل لا يمكن أن يأتي قبل الفعل دائما يأتي بعدا بعد الفعل فهنا الفاعل مستتر جوز نقدروه هو يعود على أحد هذا فاعل لفعل محدودي بستروه الذي بعده لكن هل هذا من باب الاستغاثة ليس من باب الاستغاثة واضح ليس من باب الاستغاثة لأنه ليس من باب المفعولية فهم. ومنه وإن طائفتان من المؤمنين قتلا فأصلحو بينهما مثل هذا المثال الثاني ومنه قول الشاعر إذا الماء لم يدنس من اللوم عرضه أقول لدا إن يتجيء جمين والأيّات في هذا المف كثيرة والأ الأشعار إذن وإن زيدا لقيته فأكلمه هنا يجب ماذا يجب النصب لماذا لأن الشرط لا يدخل إلا إلا على الأفعال ومنه قول الشاعر لا تجزعي ان من في سن اهلكته فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعي لا تجزعي منير هوسين لا تجزعي ناهي نعم من هي مزومبي للناهي وجزمه حذف النون لانه من افعال خمسه ايه قل يائي إي. قل يا عفوا لكل فعل فاعل رفع فاعل ان نعم مبني على السكون ما اعرف منفسا منفسا مفعول وجوبا يفسره الذي بعده تقديره نعم إن أهلكت منفسا احسنت إن حرف شرط والشاطر يدخل إلا على إخال منفسا اسم فنقول منفسا المفعول به لفعل محوذوف يفسره والذي بعد يأتي بعد إياه والتقدير أهلكته منفزا أهلكته واضح هذا والبيت يمكن رجعت عربيه حتى نكمل ما بقي ها ثم ماذا قال لا قبلها نعم هل لا زيد الأقربته هل لا زيدا اكرمته هذا كذلك مثل اول هلا هل هذه اداه حرف تحضير هلا حرف تحضير والتحضير لا يكون الا على لا يدخل الا على الافعال وبالتالي لابد لا بد ان نقدم هنا فعلا فنقول هلا حرف تحضير زيدا مفعول به لفعل محذوف يسر الذي بعده هلا أكرمت زيدا اكرمته و هذه لا محل لم يعرف لانها لأنها مو فسيلة نعم تفسيرية. ثم قال نعم يجب الرفع الحكم الرابع الحكم الرابع عليس كذاك الثالث واجوب الرفع ما ظن عنا واجوب النصب ووجو وجوز الوجين ما ترجع النصب. النوجب الرفع. مثل النصب كذا مثل واجوب النصب في نحو ماذا خرجتوا؟ فا اذا زيد يضربه يضربه عمرو خرجت فائده هذا المشغول عنه زيد يضربه الها ضمير يعود على زيد الان زيد هنا لا يجوز فيه النصب لماذا لان قبله حرف لا يدخل إذا الفجائيه عندنا إذا على وجهين إذا تكون فجائية وتكون شرطية ظرف الفجائية حرف على قول الجمهور وهذه شرطية ظرف اسم خرجت فإذا الأسد أي ف ففجأة وجدت الأسد فهذه تسمى ماذا إذا الفجائية تدل على الفجأة تدل على الفجأة على المفاجأة هذا ماذا قال خرجت فاذا زيد يضربه عمرو تفاجا بضرب زيد بضرب عمرو لزيد فهذه اذا ماذا تسمى الفجائيه وهذه اذا الفجائيه لا تدخل الا على الاسماء وما بعدها دائما مبتدا ما بعدها دائما مبتدا فهنا نقول ماذا زيد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه على اخره يضرب فعل مضارع مرفوع والفاعل هو عمر error's error's error, the error is the errorous數 by the performance of the نقول which زيدا لماذا doorsed لو نصبنا معناه and هنا يوجد هنا فعل 11-ышal لا and بعدها لا realise بعدها فعل هذه is super وليست why? because if weTuTE تعالى and YouTubers that mean this word here تفرق بين الوجه هنا يجب ماذا يجب النصب الرفع نقول يجب الرفع اذا كان بعد اسم كان قبل الاسم المشغول حرف او اذا كان قبل اذا جاء اذا كان قبل الاسم المشغول عنهم ما يدخل ما لا يدخل الا على الاسماء ما لا يدخل الا الا على الاسماء والله تعالى اعلم واعلم نكتفي بهذا القدر بعد الاسبوع القادم ان شاء الله نوص